الذين يلمزون المتقين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون الا جبدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب